وبشتى الكبار بلى

واضحاكم ا بشان الماء حاق المشأة

よ <Yo. S 2> <Yo. S 1>

But I'm、uh, not.

d o u

وضرب ن عنكم تشهد الاولى

REMO-、uh -huh.

Hello, Laura.